ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أذوادكم إلا تظاهرون منهن لهم وما جعل أدعياءكم أدناكم، ذلك قولكم بأفواهكم والله. سبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوالكم في الدين ومواليكم وليس وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأسواجه هم مهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في تتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا فعلوا إلى أوليائهم معروفاً، كان ذلك في الكتاب مسحوراً، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً.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 أَوْ تَأْوِ الْقَتْلَ وَإِذَا اللَّاتُ مَدْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ دَنَى الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون اللَّهِ وَلِيًّا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 الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.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 ما أرأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليم من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمن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 وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا فِي رَأْسِهِمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَلْزَمَ الَّذِينَ ظاهروهم ففي قلوبهم الرعب فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي كل أزواجك إن كن نتريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمدك ن وأسرحكن صراحا جميلة وإن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله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 المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا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 مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه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 وجناك هالك يكون يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَادِ أَدَعَيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّدِّي مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةً الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد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 I mm -hmm. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا أزوادك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات, عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاترن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جُنَاحَ عليك ذلك أَدْنَى أَن تقر وأعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 لا بي إلا أني يؤثرن لكم إلى طعام ويرنا غرنا إنا ولكن إذا دعيت فادخلوا فإذا طعامت فاتشو ولا مستئنسين لحديث إن ذالك كان فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابا ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن لا يؤذوا رسول الله ولا أن مِنْ أزواجه من بعده أبدا إن ذَلِكَ كَانَ ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَّ تخفوه كَانَ الله كان بكل شيء عليما doen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 ك وبناتك ونساء المؤمنين لا يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يزنين وكان الله وفورا رحيما لئن لم تَهِّمُ المنافقون وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مَرْضُوٓاً وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُدَاوِي رُوٌّكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 أطعن الله وأطعن رسوله، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرا. هَوَقُولُ قَوْلٌ سَرِيدٌ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُسْرِكَاتِ